وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وجعل اللهم جنة دارنا وجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انك انت السميع القريب يا رب العالمين العالمين، الله جمع إنك عفون، الله جمع إنك عفون، تحب العفو فعفو عنا، الله جمع تحب العفو فعفو عنا الله إنك عفون العفو الله كريم. تحب العفو فاف عنا فاعفو عنا يا كريم فاعفو عنا يا رحيم فاعفو عنا يا أكرم الأكرمين إلهنا وخالقنا ورازقنا اجتمعنا في مسجدنا هذا ومن الشباب ومن الأطفال ومن ومن النساء ومن الشيوخ دعوناك كدعاء واحدة ورجاء واحدة إلهنا اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار وأمهاتنا وازواجنا من النار, من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم حرِمُ وجوهنا على النار اللهم حر وجوهنا على النار يا إلهنا حرم وجوهنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا الله يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من اعتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد